بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر